كتاب الطهارة وهي رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها وزوال الخبث أي النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم وأقسام الماء ثلاثة أحدها طهور وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان يرفع الحدث ويزيل الخبث لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد متفق عليه وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميته رواه الخمسة وصححه الترمذي وهو أربعة انواع ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا كمغصوب ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا رواه مسلم من حديث جابر وماء يرفع, وما يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والكنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث لحديث الحكم بن عمر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن, نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه الخمسة وقال أحمد جماعة كرهوه وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجة توضأ أنت هنا وهي ها هنا فأما إذا خلت به فلا تقربنه وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة قال في الفروع في الأطعمة وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوقها وبقلها قال ابن عقيل كما, كما, سمد كل كما سمد بنجس والجلالة انتهى وماء اشتد حره أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة أو سخن بنجاسة أو سخن بمغصوب لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي والصححة أو استعمل في طهارة لم تجب كتجديد وغسل جمعة أو في غسل كافر خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية أو تغير بملح مائي كالملح البحري لأنه منعقد من الماء أو بما لا يمازجه كتغيره, كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن على اختلاف أنواعه لأنه تغير عن مجاوره لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجا من الخلاف قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه, لأن فيه دهنية يتغير بها الماء ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث تعظيما له ولا يكره الوضوء والغسل منه لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بفجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضى رواه أحمد عن علي رضي الله عنه وأنه يكره الغسل لقول العباس لا أحلها لمغتسل وخص الشيخ سقي الدين الكراهه بغسل الجنابه وماء لا يكره استعماله كماء البحر لما تقدم والآبار والعيون والأنهار لحديث أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ والحمام لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخص فيه ومن نقل عنه الكراهه علل بخوف مشاهدة العورة او قصد التنعم به ذكره في المبدع وروى, وروى الدار القطني باسناد صحيح عن عمر انه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به وروى ابن ابي شيبة عن ابن عمر انه كان يغتسل بالحميم ولا يكره المسخن بالشمس وقال الشافعي تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص رواه الدار قطني وقال يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك وعمر الأعثم وهو منكر الحديث ولأنه لو كره لاجل الضرر لما اختلف بقصف تشميسه وعدمه والمتغير بطول المكر وهو الآجن قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين وكذلك ما تغير في آنية الادم والنحاس ونحوهما لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب اسقيتهم الادم وهي, وهي تغير اوصاف الماء عادة ولم يكونوا يتيممون معها قاله في الشرح أو بالريح من نحو ميتة قال في الشرح لا نعلم في ذلك خلافا أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما وورق شجر على السواقي والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما لأنه لا يمكن صون الماء ان قاله في الكافي بدع الهكهاء بكتاب الطهارة وذلك لأنها ركن من أركان الصلاة و رتبوا كتبهم الفقهيه على اركان الاسلام بداوا بقسم العبادات ولم يذكروا العقائد ولا التوحيد لان الخلاف فيه يخرج من المله وافردوه في مؤلفات العقائد والتوحيد ذكروا أركان الإسلام الأربعة الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج وها هنا إذا ايضا بعده الجهاد ومن من جعل الجهاد مع الجنايات يرتبها على ترتيبها في حديث جبرائيل وكذلك حديث أركان الإسلام قدموا الطهارة لأنها شرط للصلاة والشرط يتقدم المشروط فذكر الطهارة وتوسع فيها فبقية الشروط ذكرها كتاب الصلاه الطهارة في اللغة النزاهة والنظافة طهرة الثوب يعني نظف طهرة الأرض يعني زال ما فيها من الخبث يعرفونها زوال الوصف رفع الحدث وزوال الخبث هذا تعريفها الحدث ينقسم إلى قسمين حدث أكبر يوجب الاغتسال وأصغر يرتفع بالوضوء أو يرتفعان بالتيمم عند عدم الماء الذي يجب أو يلزم استعماله هكذا سمي حدثاً اي انه شيء يحدث بينما يكون الإنسان متطهرا يحدث عليه ناقض من نواقب الوضوء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا فالاحداث هي نواقب الوضوء وكذلك أحداث الحدث الاكبر هي موجبات الرسل كما تأتي ان شاء الله وهو امر معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاه والطواف ومس المصحف امر معنوي ليس حسيا انت لا تفرق بين المحدث والمتطهر فدل على انه امر معنوي فالحدث رفعه ذوال ذلك الوصف القائم بالبدن المانئ من الصلاة ونحوها والخبث النجاسة النجاسة العينية كالأبوال والغائط والدم والخمر ونحو ذلك من الخبائث أي إزالتها وتطهيرها أو زوال الحكم زوال حكم الطهار الحدث وذلك بالاستجمار أو التيمم فإنه يرتبع الحدث بالتيمم ولكنه رفع مؤقت ذكر أن أقسام المياه ثلاثة الأصل أن الماء هو الذي يتطهر به فذكروا أن أقسامه ثلاثة فهور وطاهر ونجس هذا يتتابع عليه اكثر فوقها ولكن اختار شيخ الاسلام انها قسمان فهور ونجس وان الحد الفاصل بينهما التغير فالماء اذا لم يكن متغيرا طعمه او لونه او ريحه بنجاسه فانه طهور فاذا تغير فانه نجس ذكر الطهور الباقي على خلقته يعني على ما كان عليه من الصفه الذي خلق عليها فمن ما نبع من الارض ما نبع من الارض كالانهار التي تنبع من الارض او نزل من السماء أكل المطر والسيل على اي لون كان معلوم انه اذا نزل على الارض فانه اذا كان جاريا فإنه يتغير الى الحمره ونحوها ومع ذلك باق على طهوريته يرفع الحدث ويزيل الخبث قال تعالى لنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به لان الغالب ان الذي يتطهر به هو الماء والمراد ينزله يعني من السماء وهو المطار قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني قبل الماء يؤثر الجواب برد وفي دليل الاستفتاح اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم انقني من خطاياي أو اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد الاشياء التي يتوضا بها ويغسل بها لان الثلج يذوب ولان البرد عبره كذلك يذوب في الحديث قال صلى الله عليه وسلم في البحر غطى فور ماءه الحل ميتته البحر ماءه غزير كثير يعني أصل أنه لا يتغير لكثرته فلعجل ذلك يكون ماءه طهور يقول إنه أربعة أنواع أقسام هذا الماء الذي هو طهور أربعة أنواع الأول ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو أليس مباحا أكل المغصوب ونحوه الماء المغصوب قال صلى الله عليه وسلم في خطته يوم النحر ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كهرمتي يومكم هذا في هذا في بلدكم هذا فجعل الاموال محرمه فيختارون ان الماء المغصوب لا يتطهر به وفي ذلك قول ثاني ولعله الصحيح أنه يرفع الحدث وأنه يزيل الخباس ولكن صاحبه ياثم هذا الماء الذي غصبه في هذا الإنع يأثم سواء شربه أو تطهر به أو أراقه يصدق عليه أنه آثم ولكن إذا توضع به أغتسل فإنه يرتفي وحدث بحيث لا يؤمر أن يتوضع مره ثانيه والحديث محمولا على الإسم عليكم حرام يعني تأثمون اي فهذا قال الصحيح أن الموصوب يرفع الحدث الموصوب والمشروب والمختلس والمنتهب وما اشبهه القسم الثاني ماء يرفع حدث الانثى ولا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى وهو ما خفيت به المراه المكلفه لطهاره كاملة عن حدث روى في ذلك حديثا عن الحسن بن عمرو الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم انها ان يتوضا الرجل بفضل طاغوت المرأة هكذا يقول أحمد جماعه تريخوه ولعله يريد بالكراهيه التحريم يقول خصصناه بالخلوه ذلك اولي عبد الله بن جار توضا انت هاهنا وهي هاهنا اما اذا خليت به فلا تقرب منه اشترطوا لذلك شروطا الشرط الاول ان تكون مكلفه اما اذا كانت صغيره فلا تضر خلوتها الشرط الثاني ان يكون قليلا وهما دون كلتين أما إذا كانت أثيرا فإنها لا تضر خلوتها الشرط الثالث أن ترفع به حدثا حدثا كاملا فإن رفعت بإبعض حدث فلا يضر غسل وجهها ويديها فلا يضر الشرط الرابع أن ترفع أن حدثا كاملا بخلاف ما إذا غسلت من نجاسات فان ذلك لا يضر غسلت فيه ثياب النجاس او نحو ذلك الشرط الخامس خلوتها ان تكون خاليه ليس عندها احد هذا اشترطوا واستدلوا بهذا الحديث ولعل القول الثاني انه يرفع الحدث للرجل وذلك لان الاصل طهاره الماء ولانها تقترف كما يقترف الرجل ولما ورد انه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو عائشه من انواع واحد تختلف بها ايديهم ولحديث ميمونه لما انها تطهرت من ان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرتسل منه فقالت اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب افعل هذا يترجح انه يرفع حدث الرجل يقول الثالث ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه وهو ماء بألن بمقبرة وذلك لأن الفقهاء يرون أنها لا تصح الصلاه والمقبرة لماذا؟ لانها تتاثر بصديد الموتى ولعل الصواب أن هذا الماء ولو أنه بوسط المقابر أنه طفور وذلك لأنه لا يتأثر ولان الاموات تاكلهم الارض ولا يصل صديدهم الى جوف البئر يقول في الهروب في باب الاطعمه كره احمد ماء بين القبور وكره ايضا شوك الشجر الذي في الكبور وبطل النبات الذي بين القبور وكرهما ما سمد بنجس وما سمد بجلاله يعني ما سمد بعزابل النجس ولعل هذا من باب التنزه الرابع الماء الذي اشتد حره او برده لانه يؤذي ويمنع كمال الطهاره اذا كان شديد الحر او الحراره او شديد البروده ولكن الأصل أنه يرفع الحدث كذلك إذا سخين بنجاسة أو بمرصوب، يعني في قدح وجعل تحت نار توقد بنجاسة توقد بزعب الحمر يعني حمير أو نحوها، أو توقد بحطب مغصوب يقول على الصواب أنه ايضا لا يضره يقولون لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه يعني أن تلك النار يتصاعد منها أجزاء لطيفة لفي تجنبنا لهذا فجد ما يريبك إلى ما لا يريبك ولكن لأن الصحيح أنه لا مانع فذلك إذا استعمل في طهارة الأمتجة كتجديد وغسل, جنابه وغسل جمعه صوره ذلك اذا كان الانسان يغتسل الى صلاه الجمعه وقف تحت الصبى بدا تحته فاغتسل فهذا الماء الذي يصب على بدنه استنقع في هذا الفص فان يجوز لغيره ان يتوضأ به يجوز مع الكراهه اما ذاك الا انه ما رفع به هدف وكذلك تجديد الهروب وذلك لانه باق على خلقته كذلك في غس الكافر أليم تأسأل به اذا غسل به كافر معلوم انه لا يرفع حدثة فيكون مكروه لأن هناك من يسلبها الطهورة كذلك اذا تغير بملش مائي الملش المائي فهو الذي لا يذوب أما الملح المعروف فإنه يسمى ملحاً معدنياً إذا جعل في الماء فإنه يختلط به وإذو فلا يكره وأما الملح المعدني فإنه مثل الدهن لا يختلط بالماء بل يكون على ظاهرة فيكره لأنه منعقد من الماء يقول أرض بما لا يمعزجه يعني أو تغير بما لا يمازجه أتى العودة القماري وقطع السافور والدهن على اختلاف أنواعه لانه تغير عن المجاورة ألي لا يمازج معلوم معلومة أن الدهن إذا صب على الماء فإنه يطفو وكذلك العودة ال. يقول العود الكماري وقطع الكافور هذه لا تختلف بالماء عبس لا في اللبن فانه ينتزج بالماء ينقلب الماء عبيض أما الدفن فيكون تصفيته فيكون وسالك ولكن مكروه وفي معناه ما يتغير بالقطران الكطران المعروف والزفت المعروف والشمع المعروف لأن فيه دهنية يتغير بها الماء فإذا كانت أصفيته إعجازت الطهارة به وهل يكره ماء زمزم يقولون لا يكره إلا في إزالة الخبث يعني كأنهم يكرهون أن يستنجي به. يرسل به أثر المولئ والغائط أي احترام الله ولكن يجوز الوضع والاغتسال منه وفي هذه الأسامة النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل أيدال ومن ماء زمزم إكسارب منه وتغضى أرواه أحمد عمالك فدل ذلك على أنه إلى منع من, الاست... من الاستعمال له في الطهارة في طهارة الأعضاء الظاهرة ويكره الاستنجاء به مع أنه يرفع الخبث. وهناك رواية أخرى أنه يكره الغسل به ويستدل بهدئ بكلام العباس إلى احلها لمغتسل ولكن كلام العباس في الماء الذي يستخرج يستخرجونه بالدلاء في أيام الحج كان العباس هو وأولاده هو هو هو ومواليه وعبيده يخرجون الماء من البئر قد يكون طولها مثلا عشرة أمتاء فيخرجونه بالدلاء ثم يصبونه بالأحواض لعجل الناس يحبون منه فكأنه يقول لا تغتسلوا منه عندما تتعبنا فيه يتركوا لمن يشعبه فإذا فقال لا أنهلها لمغتسر يقول وماء لا يفره استعماله الأقسام الماضيه كلها يفره استعمالها والذي لا يفره استعماله ماء البحر لما تقدم هو الطهور ماء والآبار والعيون والأنهار الآبار التي تفر ويصلنا إلى الماء والعيون التي تنبأ من الماء والأنهار التي تجري على الأرض ابي حديث أبي سعيد كريا رسول الله أنا توضع أمبالي بضاعة ويبئرني القبيع أباظ السير ولحوم الكلاب أن يعني أن الريح تحمل هذه الخرق وتسقط من هذه البئر وكذلك روز الكلى بها نحوها ولكنها تستخلف لان عليها نواضح ثواني تمضحها ولان مائها عميق يعني قد يصل الى اكثر من متر وعرضها وطولها نحو اربعه امتار او ثلاث. أي سبعه ازرع يعني تريد مثلا أربعة أمتار أو نحوها فيقول رسول الله عليه وسلم الماء الطهورا لا ينجسه شيء في رواية إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه كذلك هديث النهر رأيتم لو أن مهرا عببا بأهدكم يغتسرونه كل يوم خمس مرات هل يبكى من درانه شيء فأباه الاغتسال من ذلك النار الذي يجري كذلك دخول الحمام الحمامات هي بيوت يحفرون لها في الأرض نحو أشرة أمتار أو ثمانية أمتار أو ستة أمتار على حسب قرب الماء فيحفرون إلى أن يصلوا إلى الماء ثم يسقفونه أربعة أمتار أو ثلاثة ثم يبنون فوقه أيضا بناء ثانيا أنه ثلاثة أمتار أو أربعة ثم يسقفونه الذين يريدون أن يغتشلوا في, الما... في البرد في الشتاء يقفون في الدور الأول حتى تسخن عسامهم بعد أن كانوا باردين ثم ينزلون في الدور الأرضي ثم يجدون الماء فيه ثم يغتسلون فيه فلا تراهتا في ذلك يقول الصحابة دخلوا الحمامات ورخصوا فيها ومنقل من كراهتها علل بأنه يخشى أو يخاف مشاهدة العورات أو قصد التنعون وذلك لأنه ليس فيها أنوار مظلمة ما هناك كهرباء والسروج تمطفي لأنه ليس فيها تهوية قبل وجود الكهرباء فيدخلونها ويخلعون ثيابهم في وربما يحتكون بعضهم بجسد بعض أو يمس بعضهم عورة بعض للرجال حمامات وللنساء حمامات فكرهوا بعضهم لأنه السبيل للتنعم وبعضهم قال لأجل الكراهية ورخصوا في المحققون كشيخ الإسلام وكان موجودا حماما في المدينة قبل خمسة عشر سنة قرب الحرم ولكن التوسعة عاده أزالوه لاجلها يقول رؤى داركم منيس نادن صحيح عن عمر أنه كان يسخلهم الماء في قمقم القمقم هو شبه الأبريق فيغتسل به وعن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحنين يعني ماء المسخن ولا يكره المسخن بالشمس كنا قبل وجد أو قبل وجود السخانات أن أجعل الماء في الشمس إذا طلعت إلى أن يسكن فإذا جاء وقت الظهر العصر وإذا هو قد سخن يقول شرعي أتكره الطهرة بما قصد تشميسه وتدل بحديث لا تفعلي فإنه يريف البرص ولكن هذا الحديث ضعيف رواه الدارة قطنية يروي إسماعيل خالد بن إسماعيل وهو متروك وعمر الأصم وهو منكر الحديث على هذا ألا يلتبتوا إليه وما زال الناس منذ عرفناهم وقبلنا يغتسلون ويتوضعون بالماء المسخن بالشمس ولم يصابوا ببرص يقول لو كله لأجل الضرر انما اقترف بين قصد تشميسه وعدمه الشاب كانه يقول ما قصد تشميسه يكره ولو كانت العله انه يره البصر البرص ما كان هناك فرق بين ما قصد وما لم يقصد ولا يكره المتغير بطول المكس المياه التي تكون في البراري تسمى الثعبان أي تتغير بطول المكس يعني قد يكون فيها شيء من الرائحه ولكن باقيه على طهوريتها ويسمى الاجن ويسمى الاسن ما ماء غير اسن ولكنه باكن على طهوريتها قال ابن ماجه اجمع كل من نحظوا ان الوضوء بالماء الاجن جائز سوى ابن سيرين كان ابن سيرين كارهة. كذلك ما تغير في آنية الأدوم والنحاس أقد يكون الماء في قربه أو في سكاء ويكون في ذلك السكاء شيء من عثر الدباغ ونحوه فلا يضر تغيره، وكذلك إذا تغير بأوان الحديد والنحاس لا يضر تغيره الصحابة كانوا يسافرون غالب أسقيتهم وكرى بهم الأدوم ومن المعلوم أنها تتغير وتغير أوصف الإعادة ما كانوا يتئممون معها عباد يتوضعون كذلك إذا تغير برديس اذا كان حوله ميتة وجاء جاء إليه رائهة تلك الميتة فإنه لا يكره إذا نعلم فيه خلافة ذلك ما تغير بما يفق صون الماء عنه كالطفل غرق الشجر ما لم يوضع الطفل هو هذا الشيء الأصفر الأخضر الذي يكون في الماء إذا صابته الشمس بحيث أنه يكون له جرم لونه إلى الخضرة يسمى عند الامه الشباء فلا يضر الماء اذا وجد فيه هذا الشباء وكذلك ورق الشجر لو تساقط فيه ورق الشجر فلا يضره استثنى بهم اذا وضع اذا وضع قصدا في الماء يقول على الصواب انهما ايضا لا يغير. كذلك ما تغير بممره على كبريت وطار يعني لو أن الماء جرى وتغير بتبريت في الأرض المعروف هذا الكبريت الأبيض الذي إذا وضع على النار يكون له وقود وكذلك الخار المعروف ايضا هذا الأسود الذي تصلح به الطرق أفلو لو تغير لا يضر كذلك ورق شجر الورق الذي على السواقي الشجر الذي على السواقي وعلى الجرك كذلك ما تركه الريح يعني تحمل الريح أوراقا أو في الأهبار وكذلك ما تركه السيول أو ما تحمله من الحشيش والتبن ونحوها لأنه لا يمكن صون المائع أي يصعبه صون المياه عن مثل هذه الأشياء فلأج ذلك لا لا يضر تغيرها بها والآن نبدأ في الثاني ونحب أن نترأ جملة جملة كل جملة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 طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهورية قال في الكافي بغير خلاف لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل هذا هو الكسم الثاني عرفوه بانه طاهر غير مطهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وعرفوه بانه ما تغير طعمه او ريحه او لونه بشيء سلبه اسم الماء بحيث صار يسمى اسما غير اسم الماء على الإطلاق فإن التمر إذا إذا خمر في الماء ثم حرك انقلب لونه فلا يسمى ماء يسمى خلا أو نهوه الماء إذا أطبخ فيه أنقلب اسمه بحيث يسمى مركا أو يسمى شاهي أو يسمى قهوة كذلك إذا ألقي في الماء شيء غير لونه كالزاج ينقلب أسود فيسمى حبرا كذلك إذا صب فيه لبا غير لونه سمي لبنا فمثل هذا لا يتطحر به في رفع حدث ولا في إزالة الخبث وقد ذكرنا في أول الباب أن بعض العلماء في شيخ الإسلام يرون أن الماء قسمان طاهر ونجس وليس هناك قسم ثالث ويجعلون هذا القسم من جملة ما لا يسمى ماء فقالوا الحد الفاصل بين الطاهر والنجس فهو التغير بالنجاسه وقد تقدم حديث البئر بضاعه قوله صلى الله عليه وسلم الماء طاهر لا ينجسه شيء وجاء في حديث ابي امامه لكنه ضعيف الا ما غير او ما غلب على لونه او ريحه او طعمه بنجاسة تحدث فيه هكذا رواه ابن ماجه وغيره واسناده ضعيف مذكور في اول بلوغ المراه والامام احمد رحمه الله يقول ما ثبت شيء في تنجيس المتغير ولكن قد اجمع على ان الميتة نجسة واذا كانت نجسه فما تغير بها فانه نجس وكذلك اجمع على ان الابوال اعباء للادم وما لا يؤكل نحمه انه نجس فاذا ظهر طعمه في ماء حكم بنجاسه ذلك الماء ويقولون ان هذا النوع لا يسمى ماء لانه قد يسمى اصله ماء ثم يقال هذا مرق اذا قلت لانسان اعطني ماء وجاءك بمرق ما اجابك ولا اعطاك طلبتك وكذلك لو عطاك لبنا ما صدق عليه أنهما وكذلك عطاك خلا ما صدق عنهما أو حبرا وهكذا أيضا العصيرات نهوها إذا تسمى ماء وكذلك المياه المضافة إذا قلع ماء الورد لا يسمى ماء ماء البنفسج لا يسمى ماء لانه لا يطلق عليه أنه،, انه الماء الذي يطلق في كونه تعالى فلم تجدوا ماء أي لكونه حمل اسما غير اسم الماء فلا يطلق عليه اسم الماء فلا يدخل في الايه فلم تجدوا ماء وفي قوله تعالى من السماء ماء طهورا ما ان يطهركم به عندما يتغير وياخذ اسما جديدا لا يصدق عليه انه ماء فعلى هذا هذا الذي جعله هو القسم الثاني إما أن فيه أمثلته خلاف وإما أنه تغير اسمه فلا يسمى ماء ولا يتطهر به إذا تغير اسمه فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم على جابر من وضوئه رواه البخاري وفي حديث صرح الحديبية وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ويعفى عن يسيره وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم يتوضأون من الأقداح فإذا قيل متى يطفر هذا النوع ويتطهر به الجواب لقد تقدم انه اذا اضيف اليه ما غير اسم الماء فانه يحتاج الى تصفيته ليرجع إليه اسم الماء فمثلا عندنا المياه المتغيره اذا صب عليه اذا انزال التغير الطفر او تغير ريحه ولكن مع مضي الايام زال ذلك الريش ريح نجاسه مثلا او قريب منها مع تغير ريحه صار لا يتطهر به ولكن قد يتطاير ذلك الريح ويتبخر وإذا تبخر ولم يبق له رائحه محسوسه صدق عليه انه يتطهر به وكذلك قاله في النجس إذا تنجس الماء فمتى يطهر؟ إذا أضيف اليه ماء كثير كان النجس مثلا في قداح ثم صب في مرك أو في المراك وإن محاوظ محل أثر ذلك النجس الطفر ايضا أو كان النجاسة في بئر مات في هجيفة أو نحوها نزح منها إلى أن بقي ماء طيب طفور الطافر الباقي ثم ما حكم الماء المستعمل المستعمل إما أن يكون استعماله في رفع حدث أو في غيره وقد تقدم ما إذا استعمل في غير في حدث أنه يكون مكروها ولا يكون ممنوع التطهر به إذا كان الإنسان ليس عليه جنابه أراد أن يغتسل لصلاة يمعه جلس فيه استطاست وانصد عليه بشاش وغسلت جسده واستمكع الماء في البست. هذا الماء المستمكع ما حكمه هل يجوز أن يتطخر به آخر ظاهره أنه لم يتغير مر على الجسد ولم يتغير اللون لا يزال ماء صافيا ولكن يكرهون استعماله لأنه لو كان جائزا استعماله مرة ثانية لما أهمله الناس النبي صلى الله عليه وسلم صحابته ما كانوا إذا توضعوا يتلقفون مياه الاعضاء بأن يترقونها تنصب على الأرض وتشربها الأرض فدل على انه لا يستعمل مرة ثانية إما لكراهته وإما لتغيره تغيرا جزئيا ومع ذلك فإنه لا ينجس إذا غسلت وجهك هذا الغسان الذي غسلت به وجهك ابتل به ثوبك ما نقول أنت غسلت ذراعك فساقط الغساله على الثوب أو على الفخذ لا نامرك ان تغسل الثوب والفخذ بل نقول انه طاهر وان لم يصح التطاهر به لانه قد رفع به حدث ومنهم من فرضك بين ما غسل بها النبي صلى الله عليه وسلم أعضاءه وما, وما غسل غيره يقولون إن غسالات النبي صلى الله عليه وسلم إلى تسبب الطهورية بأن توقع طاحرة يتدلون بأعلي الحديث لما مرض جابر رضي الله عنه فغسل النبي صلى الله عليه وسلم جاء ويده رجله بقدح وصبه على جابل وهو مريض يجوز أن يتبرك مما مسأ النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من خصائصه فدل ذلك على أن هذا الماء الذي غسل به أعضاءه لم يكن نجسا وكذلك ذكر في هذه الصالحين الحديبية يقول الراوي أنه إذا توضع سعاد يقتتلون على وضوءه أي على الماء الذي غسل به أرض يتلقون ما ينصب موجهه ويمسحون به أيديهم والذي لا يماله شيء أو لا يقدر عليه أخذ من بللي لي ذلك الذي أخذ إذا غسل عظى يتلكونه إذا غسل قدميه يتلكونه هذا أيضا من خصائصه ودليل على أن الماء لا ينجس بالتغير يعني بالاستعمال ولكن يترك الربوء به مرة ثانية لفزارته او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها, قبل غسلها ثلاثا بنيه وتسمية وذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده رواه مسلم ويستقر للنية لحديث عمر انما الاعمال بالنيات وللتسميه قياسا على الوضوء قاله ابو الخطاب هكذا جاء هذا الحديث اذا استيقظ احدكم النوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده في هذا الماء الذي غمست فيه اشترفوا اولا ان يكون قليلا دون الكلتين واشترفوا ثانيا ان يكون نوم ليل الا نوم نهار واشترفوا ثالثا ان يكون مستغرقا يعني نوما ينقب الوضوء أما إذا كان نعاسا خبيبا أو خفقانا أو سنا فلا يؤثر واشترط رابعا غمس اليد كلها علتت إلى المفصل الذي بين الكتف والذراع فإذا حصل ان غمست فيه هذه اليد فما حكم هذا الماء يقولون إنه طاهر غير مطهر ولكن لعل قول الصواب أنه لا يسلب الطهورية لانه ما تغير لا لونا ولا ريحا ولا طعما، وإنما يكون مكروها وينصح الذي يستيقظ من النؤم ان يغسل كفيه فقيل ان غسله مواجب لهذا الحديث فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها وقيل انه مسنون وذلك من باب التعبد وكونه لا يدري أين باتت يده يعني أنه في النوم لا يدري أين يده أين مبيته ذكر أن رجلا استهزأ بهذا الحديث وأصبح ويده قد أدخلت في دبره لما أنه سخر هما قالوا لو قدر أنه حفظ يده ان جعلها بكمامه ان جعلها بكيس ان جعل, جعل, جعل يديه بخليطه واوكا عليهما واستيقظهما كذلك فانه مع ذلك لا بد ان يغسلهما ولو قال انا قد علمت اين باتت يدي أنا قد حفظت يدي أن أقول غاسبها اتباع ولكن الصحيح أن هذا الماء لا ينقض إلى يسلب الطهورية يجوز أن يتوضع منه كما يجوز شربه وكما يجوز غسل النجاسات به وكما يجوز الطبخ به الطبخ به لحم او غيره لا منع من أن يستعمل لأنه لا زال ماء صافيا ثم ذكروا أنه لا بد لغسل اليدين قبل غمسهما من النية ولا بد من التسمية العتبالي مقدمة الوضو فيغسل يديه بنيه أرافع هذا الأمر الذي هو شبه حدث وبنية الاتباع والطواعية للنبي صلى الله عليه وسلم ويسمي عند غفلهما